أَفَمَنْ كان على بينة من ربه كما من زُيِّن له سوء عمله واتبع أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنها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 اولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا اهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقواهم فهل ينذرون الا الساعه أَنْ تاتيهم بغته فقد جاءت اشراطها فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سوره فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظرا المغشيه عليهم من الموت فاولى لهم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 أولئك الذين لعنهم الله فأصممهم وأعمى أبصارهم أ فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟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 فَكَيْفَ إِذَا تُوُفِّيَتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهَ رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ولو نشاء لأرينا كهم فلعرفتهم بسمهم ولا تعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولا نبل أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرین ونبل ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا رسلنا من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط اعمالهم